أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان